وإذا لاتخذوك خليلا روي عن سعيد بن جبير انها نزلت في المشركين من قريش قالوا له صلى الله عليه وسلم لا ندعك تستلم الحجر الأسود حتى تلم بآلهتنا وعن ابن عباس في رواية عطاء أنها نزلت في وفد ثقيف اتوا النبي فسألوه شطط قالوا متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها وحرم وادينا كما حرمت مكة إلى غير ذلك من الأقوال في سبب نزولها وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ومعنى الآية الكريمة أن الكفار كادوا يفتنونه أي قاربوا ذلك ومعنى يفتنونك يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره مما لم نوحه إليك قال بعض أهل العلم قاربوا ذلك في ظنهم لا فيما في نفس الأمر وقيل معنى ذلك أنه خطر في قلبه صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم في بعض ما أحبوا ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم وبين في موضع آخر أنهم طلبوا منه الاتيان بغير ما أوحى إليه وأنهم تنع أشد الامتناع وقال لهم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 إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقوله في هذه الآية وإن كادوا هي المخففة من الثقيلة وهي هنا مهملة واللام هي الفارقة بينها وبين إن النافية كما قال في الخلاصة وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل والغالب أنها لا تكون كذلك مع فعل إلا إن كان ناسخا كما في هذه الآية قال في الخلاصة والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا كما هو معروف في النحو قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم وعصمته له من الركون إلى الكفار وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة وضعف الممات أي مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة وبهذا جزم القرطبي في تفسيره وقال بعضهم المراد بضعف عذاب الممات العذاب المضاعف في القبر والمراد بضعف الحياة العذاب المضاعف في الآخرة بعد حياة البعث وبهذا جزم الزمخشري وغيره والآية تشمل الجميع وهذا الذي ذكره هنا من شدة الجزاء لنبيه لو خالف بينه في غير هذا الموضع كقوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الايه وهذا الذي دلت عليه هذه الايه من انه اذا كانت الدرجه اعلى كان الجزاء عند المخالفه اعظم بينه في موضع اخر كقوله يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين الآية ولقد أجاد من قال وكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر قال المؤلف أجزل الله مثوبته تنبيه هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإضاح براءة نبينا صلى الله عليه وسلم من مقاربة الركون إلى الكفار فضلا عن نفس الركون لأن لولا حرف امتناع لوجود فمقاربة الركون منعتها لولا الامتناعية لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه صلى الله عليه وسلم فصح يقينا انتفاء مقاربة الركون فضلا عن الركون نفسه وهذه الآية تبين ما قبلها وأنه لم يقارب الركون إليهم البتة، لأن قوله لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا أي قاربت تركن إليهم هو عين الممنوع بلولى الامتناعية كما ترى ومعنى تركن إليهم تميل إليهم قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية قد بينا في سورة النساء أن هذه الآية الكريمة من الآيات التي أشارت لأوقات الصلاة لأن قوله لدلوك الشمس أي لزوالها على التحقيق فيتناول وقت الظهر والعصر بدليل الغاية في قوله إلى غسق الليل أي ظلامه وذلك يشمل وقت المغرب والعشاء وقوله وقرآن الفجر أي صلاة الصبح كما تقدم إيضاحه وأشرنا للآيات المشيرة لأوقات الصلوات كقوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية واتممنا بيان ذلك من السنة في الكلام على قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فراجعه هناك إن شئت والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم، تكون نهاية لقائنا هذه الليلة، ولنا لقاء ليلة غد إن شاء الله، فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.